وأنا الصراحة ما خبت قدوة لي والأبناء إن شاء الله والال كافة رجال المسلمين وحبيت أسئلة عن أعضاء اللحى هل هي ثنية وإذا كانت ثنية ودي أعرف أعضاء اللحى بالنسبة لا هو يعني ليش هو ما أعرف لحيته؟ بس هذا السؤال اللي أنا ودي لأن هذا الرجل مقامة جدا عالي عالي جدا عندنا إحنا يعني هل هل الخليج كلهم هذا الرجل يعني قدوة مو بس قدوة فبس ودي أعرف عن إعفاء اللحة وتداها الله خير إن شاء الله والله يعطيه الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قضية إعفاء اللحة من الناحية الفقهية طبعاً في نقطة مهمة جداً أنا أحدث الناس عن علمي لا عن عملي وأنا لا أرطى إلى أن أكون قدوة يعني هذا ليس من باب التراضع لكن أنا أعلم الناس بنفسي لكن نأتي قد يكون الإنسان يعني أتان الله شيئا من العلم يأخذه الناس عنا هذا لو لم نكن مؤمنين به ما تنقلنا للتدريس نعم. لكن قضية المسلاك وقضية الإيمانيات وما بين العبد وبين ربه هذه أفضل أنها تنفصل عن الناس يعني كثيرا نعم. فنأتي لقضية اللح من الناحية الفقهية المحظة صرف النظر عن من يصنع هذا أو يتركه هذا يعني لماذا الناس يصنعون وماذا الناس يتركون كل واحد أدرى بنفسه لكن من ناحية الفقهية الصرف في قضية اللحى. قال صلى الله عليه وسلم جز الشوارب ووفر اللحى. في رواية وأرخوا اللحى. لما قال جز الشوارب هذا فعل أمر نتكلم الآن فقهيا يعني شرع فقهي. وقال أرخوا ووفروا ولا فعل أمر فكلمة أرخوا ووفروا جز أفعال الأمر هذه ما ضابطها يختلف ولهذا ترى الناس في شاربهم يعني الرجال يختلفون نعم هم من مثلا درجة معينة، منهم من جزه جزا بالكامل، منهم من درجة مثلا اثنين ثلاثة، منهم من له سابلة، كما كان لعمر رضي الله تعالى عنه، كان يعني يحركها إذا غضب، نقل هذا مالك رحمه الله في الموطة عن عمر، ويختلفون، مع أنهم اتفقنا على أن الحديث يقول جزه، كذلك هي اللحة، والمعنى الذي أريد أن أصل إليه، أنك في الشارب أنت منهي أن يظهر عاليا، ما دون ذلك، يدخل فيه يعني ما مثلا ما يصبح الشارب هذا مهيز واضح بس نطبق الحديث إلى أي درجة الحديث سقط عنها كذلك في اللحى قال أرخوا وفروا فالمهم أن لا تحلق م. إلى أي حد تعفى الوجوه تختلف في تقبيلها بعض العلماء يرى منع الأخذ منها هذا قال به طائفة وبعضهم يرى الأخذ على ما زاد من القبضة هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر أحد رواة الحديث وابن عمر أحد رواة الحديث نعم. فمعنى ذلك قطعا أن ابن عمر وهو من الصحابة المعمرين معنى أنه بلغ الثمانين وأدرك الحجاج بن يوسف فأدرك الصحابة كلهم وكانوا ينظرون ابن عمر وهو يأخذ من لحيته فلو كان الصحابة يعني بعض الفضلاء يقول ابن عمر لوحده. هذا ليس كلام غير علمي غير منصف لابن عمر بن عمر لم يكن يعيش في كوكب آخر. كان يعيش بين الصحابة في المدينة وفي مكة، وفي الموضع أنهما حج ولا تمر إلى أخذ من شاربه هو فهو عندما كان يأخذ ابن عمر أنصح الخلقين يعني أك أكثر الناس قبولا للنصيحة. فلو كان الصحابة كما تقول أن كلهم لا يأخذون إلا ابن عمر أنصحه ولو أنصحه لرجع. نعم. لكن لما رأينا ابن عمر يفعل هذا فهمنا أنه لم يكن الصحابة ينكرون عليه. إذن لم يفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد رواة الحديث. نعم. من من قول رسول الله موفر أن لا تخرج منها بالكلية، فأيمن عمر أن ما زاد من القبضة، هذا فامه، نعم فامه، لكن فامه الأول أنه لا يمنع بالكلية، واضح، بعض العلماء نعم. قال إن المقصود أن لا تذهب أصولها، فتقول عنه ملتحن أو غير ملتحن هذا درجات الفهم للحديث، نعم. الآن واضح، هذه هذه الثلاث، فمن حلقها؟ لا يمكن أن تخرج حلقة مع قول عليه الصلاة والسلام وفّروا اللحة لأن الحلق يعارض نعم. يعارض التوفير لكن التوفير إلى أي حد هذا يختلف هذا من ناحية الفقهية المحظة نعم. وهذا مهم جدا لتحرير المسألة الفقهية أما صنيع صالح أو غير صنيع صالح ففي يعني ما أدري ماذا أقول لكن معامر رضي الله تعالى عنه حصل له موقف مع أحد الناس فلمته أم المؤمنين عائشة فقال لها يا أمة أض يعني أنا أضرتك بشيء ضرتك بشيء؟ قالت لا. قال أما هذا فأنا أدري بما أجيب الله الله. فأنا ما أجيب الله عنه. الله. واضح. فأنا أعلم ما أجيب الله أن أنا أشكر يوسف على. طبعا هي ما سألت هذا السؤال إلا يعني لجليل مثلا نظرتها إلينا وتقديرها لنا. هي زي اللي بتقول يعني مثلا إيش أنت يعني هي هذا تعبيرها هي أنت كامل باقي هذه. لكن أنا أقول لها ترى ما ينقصنا أكثر من مسافة عفاه. <تصفيق>